بسم الله الرحمن الرحيم كنت اخبط على باب بعض الناس يفتح رابط جبين في السنة اول ما شوقني سلام عليكم عليكم السلامة اول بطنية اهلية يعني الحضر تخيك انو كانت اول ما شوق البطنية وانت لقيت مو عوزة بعدها بطنية فرقت معك كده في حياتك بالمنظر ده بحكة البطنية ايه بسر ايه البطنية 25 جنيه 30 جنيه 1000 جنيه رب ذلك يعينه بإنه عايش وحيد وحسس المحبش حسس حسس من الناس كلها بقت عيزا بالله كله عايش في الوادي بداعه كله جول نفسه نفسه إلا ما رحم الله صدقات حد على البيت اللي جنبه أو القشة اللي جنبه بقى ستة كبيرة في السل ضهرها محمد أخذ المشافظ البطارية إلهي بغيك لك إلهي الكريمك ربنا نسطرة والله يا يبني ما عندنا بطارية لتغطى بيك أديه يا جماعة في معاني جميلة إحنا في عبد الله أديه في معاني جميلة أديه في فقراء أحنا عايشين في ولاد هم في ولاد, ولاد. عمل من خير وتصدق كي تفتح أبو أبو لا ينقص ما من صلاة أو جاء بهدي السنة. أبي في ناس دا تصرف على أكله وشربه بالالاس. أعرف ناس ممكن ينفق على أكله وشربه وهو ولاده في الشهر أكثر من خمس تلات. صدق ما في منه بعند في النهاية أكله والشرب راح. صدقات مفقودة. انزلوا لنعشق الفقراء واليتم. والله العظيم هتلاو سعادة في أروق لا يعلمها إلا الله سبحانه صدقات مفقودة. صدقات مفقودة. حاجات كبيرة جدا حاجات كتيرة جدا من أنواع الصدقات كتير من الناس مش عارف. شده. يا جماعه مجرد التمس في وجه اخيك المسلم صدقة صدقات مفقوده عشان كده في صدقات كتيرة عايزين نتكلم عنها النهارده ونشوف ازاي في ناس غفلة عن انواع الصدقات صدقات. سمعت خبر حلو كده عن اخي ليك تقول انت اول واحد يبشر حقوق لمصلح انت تفضل ماشي معاه لحد ما يخلص المصلحه الاخيره ايه اللي يحصل ابتدى الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام هنا يا, يا جماعه على الصراط لو كان واحد وانت ما عندكش فلوس وبيقول لك لو رفضته بالاسلوب كده ربنا يوسع عليك ويرب فيك ويحفظك والله لو كان الدنيا بتتجدد احنا اهو ده افضل من انك انت تقوم تطلع ميت جنيه وتقول له نو... في جدس اسمع بيقول الخير عشان ربنا يكلمك عم قريب ستلقى الله على عذبه ايديه ويسالك الصداقات هقول لك انواع كتير جدا من صداقات النار عشان ايه مش قادر تشتغل في دي اشتغل في دي مش قادر في دي حول على واحد ولهوه ايه خد له وقفه انت معطل لسانه انت معطل لسانه وانت ماشي في الشارع راكب المتر عند الدكتور عند اي حته ليه ما بتشكر ربنا ما تخليش دائما رطبا بذكر الله وانت ماشي كده عارف لو نطقت كده على كون بس انت صدق. صدق. لو طلعت اسواك كده وقضر ايخي صدق لو انك انت حتى لقيته حزين كده ورحت مطيل قطره بجملة ايه صدق صدقات بخمسين ايه تجيب الارواح مشين دي واتحطها بجيبك معك كم ارواح عشر ارواحات تناضي بيها كم تر عشر اطفال العشر اطفال قلت لما تخلوهم يقول صدقات تحكي كبير جدا في سنة العيشرة الناس تحسن بعض ان الالفة والمحبة ترجع تالي ان القصوى اللي موجودة بين المسلمين والمعرضة تزور كفاية قصوى وكفاية كونه وكفاية حسن امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدقات مفقودة محاضرة قيمة ألقها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار هي يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 والحقيقة يعني مش مش لن أخبر بعنوان الدرس إلا بعد ثلاث دقائق بالضبط. حقيقة مشهد جميل جدا من بين المشاهد التي يعني علمنا من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتأدب وكيف تنتشر روح المودة والمحبة والإخاء في المجتمع المسلم. حقيقة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلد الصحابة بعد أن صلى النبي عليه السلام نظر خلفه فبيبص كده بيتمم على الصحابة لا في واحد مش موجود مين هو؟ ثابت بن قيس فقال لسعد بن معاذ سعد بن معاذ كان جار ثابت بن قيس فقال يا سعد هل تعلم بثابت من بأس هو مريض ولا إيه؟ فقال لا يا رسول الله لا أعلم به من بأس فأنا جار فقال إذا فاسأله الذي حجبه عن مسجدنا إني خلم بليش فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام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 وانت تعلم أني من ارفعكم صوتا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وما اراني إلا وقد حبط عملي وأنا من اهل النار سيدنا ثابت بن قيس ده كان الخطيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تيجي للوقت يا شباب كان الوقت عشان يعني إيه البثه تبقى رسميه شويه كده فاهم ازاي يقوم ما واحد يقول خطبه عثمان بعد ما يقول الخطبه يقعد يقوم مين ثابت بن قيس كان صوته ما شاء الله مش محتاج بقى كده كان صوته قوي جدا وكان بليغ وفصيح يوم يخطب خطب عصماء ثم يجلس بعد ذلك صوته كان بيبقى أعلى من صوت النبي هو ما أصدر فقال ما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سيدك سعد بن معاذ رجع بالرسالة زي ما هي ورح قال للنبي قال له ثابت بن قيس بيقول ما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار فقال له أخب بأكل بأكلمة قال له النبي إن هو إلا وحي يوحى ما عليه صلى الله عليه وسلم في ساعتها عبلم سعد بن معاذ جاي من عند ثابت بن قيس كان جبريل سبقه من فوق سبع سماوات قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو جالك سعد بن معاذ قال لك كذا قل له بل هو من أهل الجنة بس خلاص دي رسالة من عند الله صحانه تعالى فشاء سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن ثابت بن قيس يقول كذا وكذا فتبسم النبي وقال ارجع إليه فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة يالله خدها يا رب ربنا شمع فالهم فعاد سعد بن معاد وأكبر ثابت بن قيس وراح جيبه في إيده جي للنبي حديث هنا عند مسلم الزيادة له لا يدي عند أحمد فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبي عمل يوم يقول زول بقى ها برضو إن هو الله وحي يوحى صلى الله عليه وسلم رح حاطت على صدر ثابت وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأنت تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. اللي خلاني أبدأ بالقصة دي. اللي خلاني أبدأ بالقصة دي إن دي لمسة جميلة من اللمسات اللي احنا تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. لمسة جميلة جماعة إن لما يكون حد غائب من إخواننا الأفاضل لازم نسأل عليه لازم نتفقده. اللي يمنع أي أخذ دلوقتي وإحنا قاعدين ونعرف إن في آلاف كتير حاضرة ربنا يحفظهم جميعاً ويغفر لنا ولهم ويجمعنا وياهم مع نبيه في الجنة. ايه اللي يمنع ان انت وانت قاعد كلاً بعد الدرس قبل الدرس تاخد دمرة الاخ اللي جنبك وتسلم عليه وتتعرف عليه ما شفتوش في الدرس اللي بعده اتصل به اخبرك يا اخي انت مردتش ليه انت ماريد لا والله زروف روش نعبي اخي بنتطمن عليك بس والأخت بقدو تعمل كده مع الاختي اللي جنبها ستقولي والله يا اخوة الموضوع دي له اثر يعني بسموء السحر الحلالي اثر عظيم جدا في تألف القلوب وفي نفس الوقت في ثبات العبد على طاعة ولذلك درس النهاردة اسمه صدقات مفقودة صدقات إيه مفقودة حاجات, حاجات كتيرة جدا حكايات كتيرة جدا من أنواع الصدقة كتير من الناس مش عارفينها هنتكلم عنها النهاردة في عجالة سريان هو بالك من حاجة مهمة جدا عدم السؤال عن الإنسان اللي بيغيب عن أي درس أو عن أي مكان من أماكن الغيب بيكون عرضة إن الإنسان دوت ينتكس بعد ذلك إزاي يونت منا لو غالي عندهم ما كانوا سألوا عنه أنا حضوري زي غياب أنا مش فرقا معاهم هما لو بيحبونه هيسالوا عنه سبحان الله تخيل الانسان بيحس بغلاوه نفسه عند الناس لما يسالوا عنه ويطمنوا عليه تخيل كده احس معايا بالإحساس الجميل ده تخيل انت قاعد في وسط الالاف دي كلها ربنا يبارك في الجميع وفجاه غبت الدرس اللي فات او الدرس اللي جاي وفجاه لقيت نفسك تاني يوم خمسين ستين شخص بيتصلوا بيك خير يا فلان اخبارك ايه مريض ولا ايه إيه اللي حصل؟ طمننا عليك لا الحمد لله أنا بخير طب بنتطمن عليك بس انت راينا عبدالله يا سلام لو حتى في فرصة ان الشياطير الانس يتلموا عليه ويفسدوه السؤال ده بيكون من أسباب ثبات هذا العبد على طاعة الله سبحانه تعالى الحقيقة جماعة ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس خب بالك ما كانتش حالة فردية وما كانتش موقف ما الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم خب بالك عندك أنسلة كتيرة جدا نبدأ بها الدرس إن شاء الله بس معك وصل صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم وأحمد والضبط بطوله لأحمد. إنه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا يمكن زقناه بكذا، بس بنذكره في هذا الموضوع. يعني. سيدنا جلابين كان رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذميا خلقا وكانت ناس بيته جدا تمن منه. رضي الله عنه ورضاه. في يوم من الأيام جاي حزين ومدعي ويعني به من الحزن ما لا يعلم إلا الله دخل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله شهدت اللائلا إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة شوف السؤال يا أخي تحس أن السؤال يخلي قلبك يبكي الدماء بدل الدموع بقى معقول يا رسول الله أن دمامة خلقتي لي أصل أنا مليش دخلي فيه أنا أعمل إيه دا ربنا دخلاني على هذا الوضع أعمل إيه سبحان الله فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة قال لا وغضي النبي عليه الصلاه والسلام ايه سر السؤال سيدنا جليبيب كل لما يتقدم لواحد عشان يجوز بنته يرفضه ليه لدمامه خلقته يوم سلك النبي عليه الصلاه مش يلاقي له بقى اي واحدة لا واحده ايه ما عندوش الا افضل احلى واحده فمزن وراح قال له اذهب الى بيت فلان وقل له ان رسول الله يطلب ابنتك يا سلام سلك جليبيب على طول مسكت طبعا وده امر ايه امر من النبي صلى الله عليه وسلم مش بقى يقول عليه ختم النسب ده عرفت من واحد ففز اه فراح لايه لهذا الرجل وخبط على الرجل اول ما فتح الباب راح ايه؟ اتصل فيه ضرب ضرب 111 راح مكشر عايز ايه؟ قال ابدا ده يعني عايز اقول له انا جالك بخبر حلو يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب بنت راح الرجل في ساعتها ايه؟ تبسم بقى فاهم ازاي؟ حاسس كده ان الدنيا كلها اتجمعت بين ايديه وزياده كمان اي ناس اعظم من هذا النبي جاي يطلب بنت تخيل كده بقى وانت بتفتح الباب والنبي عايز بنتك هو رجل فهم كده هو ده مش عايز بنت فالمن فقال نعم ونعمة عيب وهل لنا بغير رسول الله هو في عندنا حد أغلب من النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فقال ولكنه لا يطلبها لنفسه استنى بس اصبر الله بقى فيه تصبح شوجه فقال فمن يطلبها قال يطلبها ليه عمل ايه تاني 111 111 اخ بالك سبحان الله فرح مكشر ومداه مين بقى اللي جوه زوجته بتقول من على الباب قال لها جليبيك ماذا يريد؟ قال لها يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك قالت له نعم ونعمة ويد نور ويد الهانة ويد الهانة فهمت ذاك؟ اه شغل بقى الله فقالت نعم ونعمة عين وهلنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد عيش أول كده من أنك كنت ذاك فهمت زي؟ فقال ولكنه لا يريدها لنفسه قالت فلمن؟ يا فقر بقى مين؟ خلاص يعني فلتت من هنا الحيثة دي؟ خلص يبقى أبو بكر حلم مش عمر بقى مام رد الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم إيه؟ فقالت فلمن يريدها؟ قال لجليبيب راح الطلبة إيه؟ مش قال في مئة 11000 1111 فامزاق سبحان الله فقالت له أما وجد غير جليبيب؟ هي ما قدرت بقى دكتم بقى أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أبو عمر أبو عثمان أبو عثمان أبو عثمان كمان فامزاق فالمهم بنتهم بقى بنت مبارك ما شاء الله رب نجعل بنتنا زيها يا رب فقالت ماذا تصنعان أتر الداني أمر رسوله أنتم سمعتوش؟ ده النبي هو اللي أمر ما عليه صلى الله النبي هو اللي أمر يا جماعة فقالت أتر أمر رسول الله وإن أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم أتردان أن ينزل الله فيكما كرآنا يتلى إلى يوم القيامة ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني يا سلام. و سيدنا جلال الدين بقى حكى الكلام ده لمين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي طبعا بقى سعيد جدا بهذه الفتان المباركه فدعانا المهم في ليله الدخله ليله الزفاف وما صدق بقى سيدنا جلال الدين لا واحده ايه بقى ما شاء الله فقال بس جهز بقى ايه عش الزوجيه عش الزوجيه ده عباره عن ايه مفيش بقى لا صفرة وانتريه ومخدلك ونيش وكلام ده كله فالبتاع لازم يبقى مدهب والوساميك وانشاني وسكنه بارد حصيره وحته قشعه كده وحته طبق ومغرفة وخبالك وقل له اه سبحان الله هو ده جهاز العروسين عدود فلسه هيروح يشتري الحاجات دي سمع منادل شافي ليه يا خير الله الكبير يا خير الله الضبطي وكل واحد كان يجهز العد من اين العد من اين على حسابه يشتري سيف ودرع وموسى يا اما بشهنفع كيف قال لك خلاص اروح جاهد وربنا يكرمني لعله وعسى يكرمني بالشهادة افز بالحور العين رجعت سالم اذين ضمنت الزوجة من احجزه صح الله المهم دخل جليبيب وفضل ان هو يحي جاهد ولا يرجع ايه ويدخل على ذي الزوجة الجميلة فدخل فجاهد من غير ما يخبر النبي لان النبي بيقول ايه بيسموه ايه في الجيش اورنيك تصريح ان هو يحي الجوز فراح يجاهد في سبيل لا وتلثم عشان النبي ما يعرفوش فيرده فدخل فقاتل فقتل النبي خد بالك الشاهد من الحديث ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة احد قال للصحابة هل تفقدون من احد مين اللي مات مين اللي قتل قالوا أجل. نفقد فلانا وفلانا وفلانا وأعد عدوكم واحد سبين واحد أو تسعة ستين لأنه كان من بينهم مين جليد فاتبر التانية في التالتة هل تفقدون من أحد نفقد فلانا وفلانا وفلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليديبا فابحثوا عنه بين القطن يا سلام في عز غزوة أحد وسبعين واحد من أصحاب النبي يقتلوه وعم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلب النبي عم الحمزة رضي الله عنه يقتل في غزوة أُحُد والنبي يجرح وتنكسر ربعياته ويصيل الدم الشريف من على وجهه كُبالة والحوّل يقتلو النبي ورغم ذا كله مش قادر ينسج لبيب يا سلام شوفت هذه حتى اللمسة جميلة دي اللمسة دي ممكن نهني من دلت صح لا صح لا فنبي من تيجو لبيب في عز ليه فعزل اللي لعشر المسلمون في غزوة بحر. لا أنت تشوفي إلا أحقاً من ذا كله بقى بس بعد ما تصل الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم. كانت امرأة سوداء تقم المسجد. تبي ترنس المسجد وتنقل الشوائب اللي موجودة كده الأشياء والمشاعر كم ذا كله. فماتت. في يوم من الأيام هذه المرأة النبي بيضار عليها مرة يوم إثنين ثلاثة مش ليه؟ فقال اين هي؟ فقالوا انها ماتت يا رسول الله ودفنت. فقال هل لا آذن ما خلتوا شعف؟ فقال يا رسول الله إنها ماتت بالليل ودفنت فكرهنا أنه وقدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم صغروا من أمره يعني ايه كانوا بروئيه يعني يا رسول الله أنت بتسأل عالمية دي ست باسدة كبتكنس المسجد ويعني تشغلك ده أنت مشغول بكل أمور الأمة كلها إنه معسام كان مشغول بالأمة كلها من الأول إلى الأخيرة هل تنشغل بواحدة كبتكنس فقال النبي دلوني على قبرها والحديث في البخاري ومسلم دلوني على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثم صلى عليها وقال الأصحاب إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليه صلى الله على النبي محمد وإننا نأخذ حكم الشرع جميل أوي إيه هو؟ واحد عرف إن أخ صديق لي حبيب لي مات وهو كان بسافر جبنا الصفر قالوا له ده مات من أسبوع وندفر من, من حيش يصلي عليه يعمل إيه؟ يروح عند قبره ويخل القبر بينه وبين الإبلاء ويصلي عليه صلاة الجنازة وده حكم جميل من أجل وصول الخير إلى موتى المسلمين موقفين تانين أو آخر ثلاث مواقف عشان تشوفوا قد النبي كان دائما يتفق الأصحابك لك أو نوع من الصدقات أن أنت تتصدق على الناس بمحبة القلب إن أنت تحبهم أن أنت تحس بألفة بينك وبالإخوان أو أنت تحس بألفة بينك وبالأخواتك تحس أنك لو فأدت أختي من الأخواتك تبزعلان إزاي ما جاتش نارد. أخذ جاب مننا إزاي ما جاش الغنظر نفسنا نشوفه، هكتبانا في غزو تبوك يا جماعة ودي غزوة الرسلة سبحان الله اثنين من الصحابة كان ليهم موقف جميل أول أول واحد اسمه أبو خايفاما أبو خايفاما رضي الله عنه وارضان كان مجوز اثنين أعو بالكم ولا بلاش <تصفيق> كان مجوز اثنين في النبع السلام لما راح لغزو تبوك وكان غزوة طبعا صعبة جدا أنه كان في عز الحرب وما كانش فيه دواء ومتوفرات كتير، فكانوا يتعافون على البعيد الواحد. فمزاق فامزاح، فالمهم ايه اللي حصل. ابو خيتما قال مش مشكلة انا معايا فرد سريع جدا ومهما يعني النبع سام مشي بقى أبليه بساعة باثنين بثلاثة بيوم حتى بفضل الفرز بتاعتي ممكن احصلهم كلهم. في ذي وكان عمال بيجن الثمار بتاعته يضبط اموره فجأة رجع من بتاعه فلأ زوجته ديت محضره الأكل والشرب والطمر واللبن ورشّلوا العريش وجهزوا الأعذة جميلة والزوجة الثانية عنا نفس الحاجات. فقال سبحان الله يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب والنصف وأكون أنا في الظل والرتب والله ما هذا بالنصف ده مش اسم تعدي أبدا وراح سايب زبطه دي وزبطه دي وديك بالفرس وانطور الكلام ده كان بعد ما مش كرتير وإشاء المولى عز جل يحصنهم في موضع بعيد جدا فأول ما من بعيد الغبار مع... يعني عامل على وشه جامد ترافق راسه ولبسه وشفقه ومحدش شاهد شكله أصلا فقالوا يا رسول الله راكب قادم من بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة فلما اقرب قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله ففاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد كلمة كن أبا خيثمة كأن في وسط الأناف اللي طلع في غزو تبوك النبي مش ناسي أبا خيثمة موقف تاني للصحابية آخر هو مين؟ أ الغفان رضي الله عنه على عن الصحابة الأجمعين سيدنا أبو ذر كان تنع مع النبي بالفعل ما اتاخرش بس قوم في موضع كده كانوا بيستريحوا جم الصحابة قاموا مع النبي ومشوا جاء أبو ذر بيقوم الناقة بتاعتهم خلاص كان دي اخذها كانت خلصت خلاص تعبت ومش قادره تقوم يخبط من شمال خلاص لا يمكن وقف خلاص يعمل ايه واحد غير يقول لك ايه ما انا محصور بقى هنعمل ايه يعني أنا عايز اطلع ورا النبي على بس الناقه خلاص تعبت يعمل ايه يرجع صحابه او يستنى لما ترتاح ويرجع قال لك لا راح شايل المخل بتاعته وحطتها فوق ظهره وشرخ مش في الصحرة صحرة يعني سبحان الله حاجة صعبة جدا يعني وأول ما وصل فقال الصحابة يا رسول الله لقد تخلف أبو ذر قال دعوه فإن يكن فيه خيرا ينحبه الله بكم وده دليل على أن فيه خير بأمر لأنه فعلا ربنا ربنا الحق بهم ولد الله عنه ورضاه فشويتين ولقوا واحد جاي من بعيد وماشى على رجليه وشايل المخلة وبقى متعفر طرق مش بهم منه غير كنعينيه واسنام بس فقالوا رجل قادم يا رسول الله قال كن أبا ذر كن أبا ذر فقال هو أبو ذر فتعاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وإن كان بعض أهل العلم بعفهم هذه اللفظة موقف أخير جميل جدا في حديث رواه النسائي بسند صحيح. كان في واحد من أصحاب النبي عليه السلام كان صبي صغير كده، طفل صغير. كان كلما ييجي الصحابة يقعد مع النبي الطفل ذا يجيله ويفضل يتنطط فوق دماغه وعلى ظهره مشعة وييجي له قدامه وكان الصحابة ذا يحب يداعي الطفل أول. فنظر إليه النبي وقال أتحب؟ تحب إما ذا؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. هذا دارش بعد من أحبك الله كما أحبه. فشويتين غاب هذا الصحابي كم يوم؟ فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات ابنه ابنه اللي كان ده مات فحزن النبي وذهب وعزاه ثم قال له يا فلان أيما كان أحب إليك إيه رأيك؟ إيه دي كنت يعني أنت تحبه؟ حاجة من الاثنين أن تمتع به عمرك أنه كان يفضل عايش طول ما أنت عايش وتتمتع كده بوجوده في حياتك ولا ولا الحاجة الثانية إيه ألا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يصببك ليفتح لك ذلك الباب لو ما كانت تعمل إيه؟ تقول طبعا لا يزبقني صحا لا؟ يفتح لي باب من باب الجنة الثمانية فقال بل يصبقني يا رسول الله ليفتح لي باب الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم فذلك لك خلاص الوحي نزل في ساعتها قل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك هيستندك يوم القيامة على أبواب الجنة الثمانية خش من أي باب هتبنى. فواحد من الصحابة ما يسمهاش بقى قال يا رسول الله أله خاصة أم لنا جميعا الحيطة دي بقى بتاع طويل واحدة وللين كلنا قال بل لكم جميعا يا سلام فلو مات ولد من أولاد واحد مننا ربنا يحفظ أولادكم جميعا احتسب احتسب هيحصل حاجتين أول حاجة أو حاجات كثيرة مش حاجتين بس أول حاجة يزبقك يوم من ويفتح لك أي باب من أبواب الجنة الثمانية ثاني حاجة يبني لك بيت في الجنة اسمه اسمه إيه؟ بيت الحمد إيه الدليل على كده؟ حديث جميل أولي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أن الله عز وجل يرسل ملائكته لقبض روح ابن عبده المؤمن واحد مؤمن وعنده ابن فربنا أمر الملائكة تروحه وتقبض روح ابن هذا العبد ثم يقول انظروا كيف وجدتمه وهو أعلم سبحانه تعالى. فإذا ما قبض روح هذا الولد ورجع مرة أخرى فيقول جل وعلا كيف وجدتمون فيقولون يا ربنا وجدناه يحمدك ويسترجع أول ما ابنه مات ما قالش له يا رب ليه وليه الفمزايزة ما ناس بتعتارك لا قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون فيقول جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا سلام قلت بالك الشاهد من الكلام اللي أنا قلته ده كله قد كان المجتمع في عهد النبي عليه السلام فيه من الحب والود والتواد والتآخي والترابط ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يا جماعة ده مجرد التبسم في وجه أخيك المسلم صدقة مش النبي قال كده تبسمك في وجه أخيك المسلم اين صدقة عشان كده فيه صدقات كتيرة عايزين نتكلم عنها النهاردة ونجب أديه في ناس غفلة عن أنواع الصدقات كثير من الناس بيظنوا إن الصدقة هي ايه الفلوس بس صح الله لما تيجي تقول واحد تصدق يظن ان انت ايه؟ هتدفع فلوس لا ده في صدقات كمان اعظم من فلوس مليون مرة في نوع من الصدقات او نوع من العبادات غفل عنها كثير من الناس ألا وهي ادخال السرور والسعادة على قلوب المسلمين عبادة جميلة جدا جدا كنت تكلمت عنها باستفادة في درس بعنوان ابحث عن انسان اسمع الحديث باستفادة صلى الله عليه وسلم حديث في الطبراني في الكبير بإسنادي الحسن اسمع بقى يستفر الحديث الجميل كده وعيش معه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله إيه؟ ما قالش أعبادهم حيث تركز مع الفضل الحديث ما قالش أحب الناس إلى الله أعبادهم أكثرهم قياما للليل أكثرهم مثلا سياما للنوافق لا قال أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله صور تدخله على مسلم يا سلام سمعت خبر حلو كده عن أخي تكون أنت أول واحد يا بشار فاكر سينك عمر لما الحديث رواه أحمد باسمات الحسن لما في يوم من الأيام مر هو أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هم الثلاث على بيت عبد الله بن مسعود لين على كل الكسة. فسمعه النبي وهو يقرأ القرآن ويصلي ويام الليل. بعد بعدما خلص قال سأل طعطا أي دعاء هادت عبي الآن فأبواب السماء مفتوحة لا الله إد فدع عبد مسعود وقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يردد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخل فقال النبي إن عمل سيد عمر قال بس. النهاردة بقى أسبق أبا بكر إن كنت سبقت يوم أروح بشرا عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعاء قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح توجهت بأقصى سرعة فوجدت أبا بكر الخارجة على طول معروف المقام الأول بعد النبي لأبي بكر فوجدت أبا بكر الخارجة من عندي قد بشره إيه بتأمين النبي على دعاء ليه حدة سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قردة أخي ليك في كربة مزبوط تعبان حصل له أي مشكلة تكشفها عنه ربنا لازم كل خير أو تفضي عنه دينا عليه ديون وانت سكتار أو تطرد عنه جوعا جعان فبتأكله ولا أن أمشي مع أخي المسلم تكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا لا سلام أروح مع أخيه هأضيف له مصلحة أفضل من إن انت تعتكف في مسجد النبي شهر كامل يا سلام ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا واحد زعلك وانت ممكن بفضل الله حتى كده قانون يتخلص عليه لكن انت بتعمل ايه هديت كده الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله ده وتستعين ماشي ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه اللي احسن شنو الجزاء الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أخوك دي مصلحة أنت تفضل ماشي معنا حتى ما يخلص المصلحة الأخيرة خلص الحمد لله خلص جزاك الله خير اللي يحصل أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام فين يا جماعة على الصراط ماشي آخر كلمة في الحديث مالي للنبي على السلام بيقول وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل إيه علاقة دي بالكلام لابد كده لأن دية تساوي قول النبي قول المولى عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدق لو لك واحد وانت ما معكش فلوس وبيقول لك اعطيني فانت لو رديته بالاسلوب كده ربنا يوسع عليك يا اخي ويبارك فيك ويحفظك والله لو كان معايا الدنيا كنت اديتهالك سامحني يا اخي اهو ده افضل من انك انت تقوم مطلع 100 جنيه وتقول له حاضر انا في جدتك اه في ناس صعب قوي يعني يقول له يا اخ ده انت زي ده زي الفل ما تروحش تشتغل وفي الاخر برده يدير ال جنيه طب ليه لا ده انت لما تقول له كلمه حلوه وترده كده برحمه افضل من الا انت تديله وتقعد تبكت فيه وتقطع في جسمه سبحان الله ولذلك كان الواحد من السلف سبحان الله كان لما يجيله واحد سائل هو معاهوش فلوس كان يبكي كان بعض السلف يعملوا كده بيتكى ليه يقول أبكي لأن الرجل توسم في خيرا وظن أن معي مالا أعطيه له فلم يكن معي مال فانا ابكي لانني لم استطع ان اقضي حاجته يا سلام خدوا المثالين دول بس بعد ما اصلي يا صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس اللي فاهم بقى الحديث صح وعاش الحاجات دي عاشوا الكلام ده يا جماعة. صاحبهم بيحفظوا متون ويقول لك اخرجهم فلان بسنده صحيح ولا رواه البخاري ومسلم لا الصحابه كانوا بيطبقوا كل كلمه بيسمعوها من النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا بن عباس في يوم من داخل يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجل مهموما واحد كده قاعد زعلان قال ما بك قال دين علي علي دين قال له مين قال له فلان قال له طب خلاص عليك قد ايه قال له مثلا 200 دينار طيب راح سيدنا بن عباس راح قاطع اعتكافه وراح طالع على مين على رجل صاحب الدين ورح له قال له لك على فلان انت مدين؟ قال اجل ومن الذي اعلمك بذلك؟ قال هو قال فلماذا جئت يا ابن عباس؟ قال جئت لاسدد دين الرجل قال أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال اجل قال اشهدك اني قد تنازلت عن الدين خلاص أنا مش عايز حاجه منه انا مش عايز ايه؟ حاجة منه وفوق ده كله خد من مدين دينار واديهم له بها على طاعة الله يا سلام ايه يريد اصلاحا الله بينهما وان كان في لكن بالقياس باي حاجة عايز تصلح بين اتنين لو انت مخلص ربنا هيجعلك سبب لاصلاح بين الاثنين برضو قصة تانية جميلة جدا عبد الله بن المبارك اللي هو شيخ الإسلام رحمه الله رحمه واسعه كان رجل غني جدا وكان تاجر وكان هو ما بيكنش بيتاجر حبا يعني في الدنيا لا ده كان بيحب التجارة عشان بينفق على أئمة أهل العلم والحديث في زمانه كان ينفق عليهم يا جماعة؟ على فضائل ابن حيات سفيان الثوري سفيان بن عيينه يعني ما شاء الله كان ايه يقول لك افلفهم حتى يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها كان بيروح يحج كل سنة يعمل هو رجل غني كان يعمل يقول لكل الذي يطلع معه انت معك مثلا 200 دينار هات وانت 300 هات وانت 100 اللي معك ما تكنفش نفس اللي معك هات ويجمع كل الفلوس دي ويكتب كل واحد دفع كم ويخلي الفلوس معه ويقول لهم ايه نفقتكم علي ذهابا وإيابا انا اللقي اضبط لهم يتحاسب لما نرجع سبحان الله فكان يروح يحج ويخلص كل حاجة وما كانش يدفع حد غير ثمن الهدي وبس وبعد ما يرجع يرجع لهم فلوسهم كلها كان يحب يعمل كده كل سنة جيب سنة من السنين جمع الفلوس وهم في طريقهم للحج شائ المولى عز وجل لقى واحدة ست فقيرة وعجوزة واقفه عماله بتاكل عزك الله من المزابل مزبله قدامها ومش لاقيه تاكل عماله تنكش ومطلع اي لومة عشان تاكل سبحان الله فاقترب منها وقال يا امها بتعملي كده ليه قالت نحن اهل قريه لا نجد حتى كسرة خبز منذ ثلاثة أيام لا يمكن لؤمن كلها بأنها ثلاثة أيام فرحمة طلع سرة الفرس كلها قال هذا لك ولأهل القريه. ثم نظر إلى أصحابه وقال هذا حجنا في هذا العام. هو هذا الحج التعلم لأن أدي الناس لفهم الصحة فعاد في هذا اليوم إلى بيته ونام فجاءه آت أو أتاه آت في منامه وقال له حج مبرور وزب مغفور هل تبالك المسألة عملة مثل إدخال السرور على مسلم مش مهم ان انت تروح تحج كل سنه يبقى الحج 7 والحج 9 والحج 13 وتسيب الناس مش لاقي تاكل ايه المشكله انا ما بقولكش ما تحجش حج بس لو ما معكش الا فلوس الحج وقد اديت الفريضة اعمل حاجة كويسه ادي الفلوس للفقراء زوج شاب من شباب المسلمين انشئ أسرة مسلمة ربنا يكرمك الأسرة ديت لما تعبد ربنا لما يخلفوا كل دوله تبقى في ميزان حسناتك فضل الله عز وجل بلاش ده كله واحد مش قادر يحج ماعوش فلوس اديره يحج هو لما يحج بفلوسك كأنك أنت حاجيت هل ستقول يتحسب له ويتحسب لك بفضل الله عز وجل هل ستقول شوف الحديث الجميل ده بس وعلى الله تصلى على حبيبه لأنا لا مش هجب بالصلاة العالم صلى الله عليه وسلم حديث رؤى الله في الكبير بسنات الحسن يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم بشرط ما بذلوها فإذا منعوها اللي يحصل نزعها منهم تحولها إلى غيرهم لترجم لترجم بس تصدر, تصدر معنى كلام إن في ناس ممكن ربنا يرزق واحد من الناس مثلا بمبلغ شهري خمس تلاف كنين الخمس تلاف دولت ما هم مش رزق ده ربنا قاسم له مثلا رزق مثلا تلت تلاف والألفين الزيادة دولت علشان ينفق على الفقراء فربنا بيسوك الخير للفقراء عن طريق الرجل الفاضل ده. طب لو بيخل اللي يحصل ينزل بقى المال دوت من الخمسة للثلاثة وربنا يحول الألفين لواحد تاني يكون كريم عشان يكرم الفقراء وضحت. فالسفحة شوف اللي نص الحديث قال يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم بشرط ما بدلوها فإذا منعوها ما طلعوش حولها الله إيه إلى غيرهم حقيقة احنا عايشتنا في زمن يا جماعة يعني انتبهت فيه الماديات بشكل فوق الوصف لدرجة ان احنا, بنطق... احنا نفتقد ان المسات الجميلة نحنا نحكيها ديات لدرجة ان انت اليوم في عز القسوة الغريبة اللي احنا عايشين فيها ديات لو لقيت انسان فاضل كده وفي قلبه رحمة تقول يا وتتنهد كده تقول الحمد لله الدنيا لسه بخير صح الله بتحس كأن الاصل في, في الزمن ده هو الشر صح لا وكأن الاستثناء هو ربود الخير مع أن الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير وكان الاستثناء هو هو الشهر ومنساش أبدا في رمضان مش اللي فات لقى إلا أبني وذائرة معها اتخان السرور على الناس ورب الكعبة بيبقى اتخان على قلبك أنت قبل أن يدخل السرور علينا هذيك مثل بسيط أول والمثل الثاء لا أذكره يعني من باب الرياء عازم بالله في رمضان اللي فات لقى إلا أبني كنت في عمره واجعت في أول رمضان يوم ستة يوم سبعة حالة زكرة فالمهم كان فيه أخي معنا من الم ربنا موسع عليه فبعد ما رجعنا تصل بي قال لي معايا بطاطين عايز اوزعها في قرى عندك حد طوله كتير البلد تقريبا ده يعني, يعني تلات ارباع الشعب ربنا يكرمه يعني بيكون فيهم ده فقلت هبعت لك مية بطاني لو خلصتهم خذ منهم قلت ماشي فعشان افرغ نفس التوزيع البطاطين ديت يعني رحت صليت كده في مسجد ايه صليت اروح كده تايواني اخلص بسرعه عشان نلحق يعني ايه اه يعني على الناس كان عندي في الوقت ده اهم عندي عايزين الحم قبل ما ينم ورحت معدل في مكان كده فيه عشش ناس في جدا عايشين في عشش كده من الخشب يا جماعة او محمولة من الطم فخبط فإذا حلت معاي في العربية مثلا عشرين بطانية واروحها وزعم أجل أخذ ما هكذا سبحان الله والله يا إخوة يعني كنت أخبط على باب بعض الناس يفتح نرمك جديد الأول في السن ستين سبعين ثمانين سنة أول ما شوفني سلام عليك عليكم يا حب عليكم السلام أولو بطانية ه تخيل انه كان أول ما يشوف البطاريه كنت الاقي دموعه نزلت على خدته يا بطانية فرقت معك كده في حياتك بالمنظر ده حت البطانية بطانيه وايه تمثل ايه خمسة 25 جنيه 30 جنيه 40 جنيه ورب ذلك يا لأنه عايش وحيد وحاسس ان ما حدش حاسس بيه حاسس ان الناس كلها بقت عياذا بالله كله قاعد عايش في الواد بتاعه كل بيقول لنفسه نفسه إلا من رحم الله فالرجل لما لقى اللمسه دي فجاي يدعي لا ده صاحب البطاط قال لك انت وبقى. فأحد يدعى الدعاء كان طالع من قلبه والدموع نزنة وهو بيدعي إدبت تدريش يا سلام حستيد أديه ممكن الإنسان بالبسمة دي والله العظيم السعادة اللي دخلت قلبه في ساعتها كانت أعظم مليون مرة من السعادة اللي دخلت في قلبه يا سلام أحد على البيت اللي جنبه أو العش اللي جنبه ألقى ست كبيرة في السن ظهرها محني أول ما شاف الضبطانية إلهي بارك لك إلهي كلامك ربنا مسطورة والله يا ابن ما عندنا ضبطانية نضغط بها يا سبحان الله قدي يا جماعة في معاني جميلة احنا فأدنها قدي في معاني جميلة احنا نزلنا قدي في فقراء احنا عايشين فوقاتهم وهم فوقاتهم قدي في ناس بتصرف على اكله وشربه بالالاف اعرف ناس ممكن ينفق على اكله وشربه هو واملاده في الشهر ابتر من خمس تلاف والصدق ما تطلعش منه معيني في النهاية الاكل والشرب راح والنبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ سورة التكاثر, التكاثر حديث رواه مسلم حتى زلتم المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي وهن لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت أو فصدقت فأمضيت هو اللي بابقى الصدقة اللي بتعملها ومالك ما قدمت ومال الورثة ومال الورثة ما أخرت يا سلام انزلوا جماعة تشوف الفقراء واليتامة والله العظيم هتلاقوا سعادة في قلوبكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هتدخلوا عليهم البسمة هتحسوا أنتوا بالسعادة في قلوبكم زوروا المرضى روحوا معها بالسرطان روحوا أقسام الحريق في الأصر في أي مكان زوروا المرضى وما تديش لإدارات ولا بتاع خش على المريض نفسه سلم عليه قبل دماغه يعني حسسوا إن أنت أخوه المسلم قل له تهدية بسيطة أخوه أنت اللي بتكرمني لما ت يا سلام، ماذا بالإحساس يا أخي والسعادة؟ و ربك هتحس لا يعلمها إلي الله هتروح هتنام أسعد وأجمل ليلة في عمرك أجمل من الليلة اللي انت هتصلي فيها قيام الليل و انت بك بين يدينا الحساس الجميلة دي، اللي اختفت حقيقة دحيل كبير جدا نفسنا نعيشه الناس تحس البعض ان الألف والمحبة ترجع تاني ان القصوة اللي موجودة بين المسلمين النهاردة تزور كفاية قصره و كفاية كره و حسد الدنيا مش مستهلت الدنيا مش مستهلت اسمع و يغرس الخير عشان ربنا يكرمك عمّا قريب ستلقى الله عز وجل و هضع باليدي و يسألك ربنا مش هيسألك ما كرهتش فلان ليه لكن ربنا هيسألك ما أكرمتش فلان ليه ما حطكش إيدك على راس اليتيم ليه ما حطكش لقمة فوقه ليه ما جسدش اليتيم ليه ما بعدتش فلوس للأرمالة ليه هتبالك معاني اليمين عايزينها سبحان الله وإحنا دخلين على عشرة من ذي الحجة. العشرة من ذي الحجة النبي كما في صحيح يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب وأعظم عند الله من تلك الأيام العشرة. خبنا. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجم خارج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خبنا. الناس كتير مش فهم المسألة صح. كتير من الناس يقول إن تسعة أيام من ذي الحجة يركزون عليه صيام وبس كلنا ما نصوم ماش كلنا ما نصوم. وبعدين واحد يقول لك انا ماليش بقى في الصيام انا في القيام تمام قيام لي هل لازم الامه كلها نصيام وقيام او صيام وقيام في وقت واحد طب والفقير يعمل ايه واحد ثالث بقى وده من رحمه ربنا بينا يقول لك انا ما اقدرش نصوم النوافل انا تعبان وقيام ليه برده صعب علي انما انا معايا فلوس اتصدق بقى يبقى ده الفقراء واليتامى خدت بالك فالنبي لم يلزمك باي عباده مخصوصه في العشر دول ما قالكش لازم تصومهم لازم تقومهم، لازم ترى لا اعمل كل اللي تقدّم عليه، لكن في ناس ما هم داش قدوة عن حاجات نيت على النوافل، يبقى ربنا يكلب بالصدقات، ختبرك وأفضل الأعمال والضائع صور تدخله على مسلم، لأن لو الناس كلها قالت عايزين عبادة وبس، مين إليك الفقراء شوف محمد بن المُنْكَدْر رحمه الله رحمه الله ورسالة ما بيلاك كلمة جميلة وين؟ بيقول لك بدت ليلة أغمز وأطراف أمي، أمي كان عندها سكر، فبزاي ربنا يشفي لمع مرضا باسمه ربنا. فكان الدم ما بيوصلش الأطراف ايديها ورجليه كان باين طول الليل يغمز ها يضعف فيه فأطراف في اطراف ايديها ورجليها. يقول يكون وبات اخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي يا سلام خد بالك من الكلام قال والله ما ارضى ليلته بليلتك أنا ليلتي بقى عند الله أفضل ليه لأن أفضل الأعمال ما تعدا النفع من المسلم إلى غيره ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري قال خيركم من تعلم القران وعلمه مش تاخد القرآن وتحبس كده الكرآن في جوفك لا علم الناس ربنا يكلمك لما تعلم طفل صغير عشر آيات من كتاب الله عز وجل كل ما يرددهم في ميزان حسناتك تخيل لو خليته يختم القرآن كله كل ما يختم القرآن كله ويقرأه كله في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل حيث يتكلم بسرعة على أنواع تالية من الصداقات صداقات مفكولة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة وسعه إن لصدقة تكفيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر قبل بنا لو كانت ايه؟ من فاجر أو ظالم أو كافر تخيل؟ يعني هتقول لي طب ما الفاجر أو الكافر أو الظالم فممكن يكون ما بتحسيمش دفع ميزار حسناته أقول لي لك قام لكن ربنا يدفع عنه من البلاء بقدر ايه؟ ما يفعل ولذلك الكفار حتى في الظالم يعني لا يتساوي صح لا يعني ما نقدرش نساوي بين واحد من ائمة الكف وبين واحد من اتباع لا ده لي درجة وده لي ايه او دركة وده لي دركة. فيقول الماء مقيم فان الله تعالى يدفع بها يعني بالصدقة يدفع بها عنه انواعا من البلاء وهذا امر المعلوم عند الناس خاصتهم وعمتهم واهل الارض جميعا مغرون به لانهم جربون اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم في حديث رواه او الشيخ في التواب بسنات الحسن قال داموا مرضاكم بالصدق كان هناك رجل مليونير كان عنده ابنه الوحيد مرد مرض شديد جدا طبعا رجل عنده فلوس طلعوا انجلدرة وفرنسا وامريكا ولففوا الدنيا عشان يخفوا ما حصلش. شايل مولى عز وجل ان الرجل ده فيهم الأيام بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدق قال خلاص شوف الموضوع ده نزل خد معاه شوية فلوس كده بجيبه ولقى ست فقيرة جدا معددة. فأعطاها شوية في الروس فطبعا الستة مش مصدق لتحسن ربع جنين مصد جنين لقيت آلاف في ديها فطبعا يعني البه كان هيقف يقف فدت تدعي تدعي قال لها ادعي لابن ربنا يشفي له دعيت له ربنا يشفيه له رجع البيت فلقى الابن ما شاء الله في حالة جميلة أول فتبالك راح بي الدكتور تاني يوم قال له تعملته ايه قال له ولا حاجة قال له الولد بفروش اي اثر للمرض ولد خف كأنه لسه مولود الآن. صحيح! صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدق لكن زي ما قلت لك كثير من الناس فاهمين ان صدقوا فين؟ في المال بس لا مش في المال بس وهضعنا انواع جميلة و من من لا بس الله عز وجل أن يجعلنا من اهلهم اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقا يعني سلامة؟ يعني مفصل والانسان فيه كم مفصل يا جماعة 360 مفصل خبالك من الحدة دين يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة ال 360 مفصل دولات لازم تطلع بهم كل يوم 360 صدقة نعملها ازاي؟ النبي هاي يقولنا صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه على من لقي صدقة لما تسلم على ما تقبله صدقة بس مش اي سلام يا جماعة ما تبقاش بتسلم على الاخ اللي جنبك او الهدامك او الوراق وانت مكشف لا الهدف من السلام على الناس مش هو السلام في عين بس الأثر والنتيجة التي تجنيها من وراء السلام لأن في السلام بيجلب الكره صح لا لما اجي سلام على واحد يجي يسلم عليا كده اقول له وعليكم كده يحبني كده يخلص علي. صح ده اه ده مش سلام انما لما يجي سلام عليا السلام كده واقول لك في وشي كده كده ومقبل عليه ايه بالبسمه ما هو المقصود يبقى إيه؟ وسبحان الله وتبسم كفوج أخيك المسلم صلاة. يبقى, يبقى تسليمه على من لقيه صلاة أدوار. ويعني سبحان الله أنا زعلان إن إن الإخوة يعني نزلنا بالذات كان نفسي يكتب العراس اللي فيه. والحديث اللي فيه لكن مش مشكلة. إحنا إن شاء الله إن ربنا قدر هحاول أشوف أخ فاضل نضب علشاناتهم جمارك وما زعل. نفس المعاني نزلت توصل ونفس نحس من المعاني الجميلة دي. تسلمه على من لقيه صدق قضاء. وأمره بالمعروف. ونهيه عن الممكن صدقه انت بترمي المعروف وده عن الممكن ليه خايف عليه قدامي من النار وما فيه الصدقة اعظم من إن انت تنقذ اخلاك من نار جهنم طيب اللي بعدها وإماتة الاذى عن الطريق صدقة مش سينك النبن حديث داني روه مسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة مردف في العيم الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس صح طيب يبقى اماطة الاذى عن الطريق صدقة وبضعة اهله صدقة حينما يشابعه رشقه امرأة دي صدقه ليه لحكتين أول حاجة لأنه ممكن ربنا يكرمه بولد يخرج من هذا الجماع يوحد الله عز وجل الحاجة الثانية أنه هو في وقت مسلمة يبقى له فيها ايه صدقة قال صلى الله عليه وسلم شوف الكلام الجميل من هذا كله ويوزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى يا سلام يوزئ من كل اللي تقال ده كله ركعتين من الضحى أي نعم اسمع بيت الحديث قال يا رسول الله ايقضي احدنا شهوته ويكون له بها صدقه الرجل يأتي زوجته ويكل بها صدقه قال اجل أرأيت لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وصر قال أجل قال كذلك إذا وضعها في الحنان كان له بها اجر بس مش عايزين نفهم الحديث غلط يعني ممكن واحد يقول لك ايه النبي حسابه ليه من ذلك ايه ركعتين من الضحى خلاص اصلي ركعتين الضحى سلم عليا مش عليه هو لا الامر بالمعروف وانا ده مش ده المفصول. المقصود أن هذه منحة من عند الله عز وجل أن أنت لو ما قدرت تشتعمل الحاجات الأشياء في يوم فصد ركعتين ضحى يقوموا بمقام هذا ركعتين ضحى يساوم التصدق بـ 360 صدقة كل يوم وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشال حديثنا أنه مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة شوف النبي بقى هل لك أنواع كثيرة جدا من صدقات الله عشان ايه مش قادر تشتغل في ديك اشتغل في ديك مش قادر في ديك حول على ديك كل واحد له إيه؟ قدرة وطاقة فبكل تسبيحة صدقة لما تقول دلوقتي إيه؟ سبحان الله صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيره صدقة الحقيقة واحد يسأل انت معطل لسانك ليه؟ وانت ماشي في الشارع وانت ماشي في الشارع راكب المترو عمدي الدكتور عمدي أي حتة ليه ما بتشكرش روضله؟ لماذا تخليش لسانك دائماً رطباً بذكر الله؟ ده النبي قال واحد قال يا رسول الله تثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبخ فيه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله قال أهل العلم وهذا من دلائل النبوة. ليه؟ قال لي لأن النبي جمع له كل حاجة في القملة لا يزال لسانك رطباً بذكر الله انت عارف لا يزن الزاني وهو يذكر الله في واحد ممكن بيزنه ويذكر ربنا طبعاً لا ولا يصرق السارق وهو اذكر الله يعني هل في واحد يطلع للدريس بس كده بسم الله دورك على الله اسمها ينفع كده ما همش مش مش هيحصل فازاي اه ولا يقتل القاتل وهو اذكر الله اجيت واحد يحاول يقول بسم الله الله وما بيحصل فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجه في لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لو مستكر في على لسانك بفضل الله وفي قلبك قبل لسانك لا يمكن تقع في اي معصيه ولو ايه هتقوم بسرعة فض الله عزوجل. طيب، وأمر بالمعروف في صدقه، ونهمن عن المنكر صدقه، ويبسأ من ذلك أيضا ركعتان تركعهما من الضحى. حديث ثالث رواه مسلم. شوف أنواع الصدقات اللي جاية بعد. ومن بتقول ايه؟ تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل. اللي احنا مفصل. لأن تستكبت عنكم زي رسول الله قال فمن كبر فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله يعني قال لا إله إلى الله وسبح الله أو استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عطما من طريق الناس أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر عدد الستين والثلاثمئة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنك يا سلام تمشي كده تسدح وتكبر وتهدل وتحمد وتستغفر تلاقي طوبة في الشارع تزح على جمع عطمة تزحها أي حاجة بيئذ الناس تزحها تأمد المعروف تنها على ممكن في اليوم ده وتنام وقد زحزحت نفسك بأمر الله عن نار جهنم وعشان ما تزهدش في أي خير إنه بقال لك لا تحترن من المعروف شيئا ولو أنت لقى أخطط وجه طيب حديث رواه مسلم اجمع أي حسنات وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق اي حاجة حلوة تعملها في الدنيا صدقة وانت ماشي كده عارف لو تبضطت كده على حولك بحنيه كده صدقة لو بسنت في وشه صدقة لو طلعت اسواك كده فضل اخر لو انك انت حتى يعني سبحان الله لقيت حزين كده ورحت مطايب خطر كمتين صدقة اي خير تعمله صدقة فضل الله عز وجل ويقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كله معروف صدقة ويقوله كما في الصحيحين في كل كبد رطة أجل يا سلام. حدت كل ذلك تعمله قدام مزجد او في اي مكان لو جت عصفورة شربت مقطة مياه صدق لو اعزك انا قلت طلعت وخدت شارك مياه صدق لو انسان شرب شات مياه اي حد اعزك انا لو دبانا انا دي جان بجيب سيبت انتباق لأي انا جافه بقل بالك لو دبانة شربت لك بها صدق فضل العجل. كانت تؤمنها زينا بانتجاهش يا جماعة تتحريصة جدا على الموضوع ده كانت تعمل إيه؟ كانت تعمل بيديها وتتصدق رضي الله عنه ونضر ولذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم قبل موته اجتمع بأزواجه قبل موته اجتمع بأزواجه وقال أسرع كن لحاقا ليه أطول كن يده ألو الوحدة فيك وهتموت بعد ليه على طول مين أطول واحدة يده كانت أمات المؤمنين بقى رضي الله عنه. كانوا مات المؤمنين فأرض الله أننا كانوا يعيش، اجتمعنا في غرفة أمينا عائشة، وكل واحد يلا كل يوم مددي ذكي، تمدي ذيهم. أطول امنا أمينا سودة. صح يعني الله؟ يعني هي كانت أدخل واحدة رض الله علما. فكانوا صلوا إنه أمينا سودة أول واحدة تموت بعد اللام. يشاع يقول عزق المين أول واحدة تموت أمينا زين بنتك عيشة. قالت أمينة عائشة، فعلمنا أن المراد بطول يد والصدق والإنفاق. صلّى الله عليه والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان ليها واحد قريب. كان ابن عم والدي هذا رجل ربنا لحم ورحمة راسع رجل ده كان عمره كبير قوي عنده فوق السبعين سنة هو ما فوق الثمانين كمان رجل ده كنت لما أبله كنت أشوفه بيعمل حياة غريبة جدا كان صيف أوشتة على إي لبس بدته كده وحاش في يوم بالبدة أرواح وظروف وفنضان حاجات كده بسيطة وطول ما أنا ماشي معاه سواء جيبه من بيته أو رايح وصله طول ما إحنا ماشيين ما يشوفش طفل صغير ماشي بشتى نفخ خذي حلوته خذ يا ابني طفل عنده ثلاث سنين، أربع سنين، كمس سنين قلت يا ابني فبقيت استغرب فقول له عمي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال لي يا ابني الطفل الصغير ده. أي حاجة في الدنيا ترضي ولما انت ترضي طفل صغير ودول أحباب الله معمله سنف ربنا يرضيك إن شاء الله دوله وأخير كانت معاني جميلة الحقيقة ومسيطة جدا مين فينا فكر يا من حاجة ذلك والله يا شباب حاجات أبسط من البساطة ولا تتلف الإنسان تنزل تجيب الألواح الموشين دي وتحطها في معك كم كام عشرة 10 ألواح تراضي بها كم طفل عشرة إلا إذا ربنا كرمك أول طفل يخلص على الايه تعرف يا أطفال زاهدين يعني خلي بالك 10 أطفال ال أطفال دولت لما تخليهم يدعوا سيدنا عمر بن لما يقابل الطفل الصغير يقول ادعوا لنا يا غلام فإنك لم تذنب بعد يا سلام فدعاءه مستجاب زيك سبحان الله أنا وأنا جاي الدرس والله أخر بيوصلني لقيت بنتي صارها كذا ماشية بشالها أربع سنين يا قولي صار ادعيني تمتدعيني أستبشر جدا ببعان بنتي سواء ما نجاي سبحان الله فإذا المسالة معنا نبدأ بعاني بسيطة جدا لكن ربنا يكلمني يقول ابن حبان رحمه الله رحمة الله ساعة تحت عنوان ذكر الخصال التي تقوم لمعدم المال مقام صلاة يعني خصال معنا لو اتعملت بتقوم مقام المال لللي بيوصله واحد بعوج طب يعمل لي في حاجة تانية فاستدل بحديث رواه ابن حبان أيضاً. وهو صحيح على شاطم مصري عن أبي ضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة أي واحد عليه صدقة ماشي؟ في كل يوم طلعت في فيه الشمس عليك صدقه في كل يوم خباني فقالوا يا رسول الله للصحابة اللي قالوا يا رسول الله ومن أيل لنا بذلك الصدقة حتى نتصدق لأن احنا فقراء فمن أيل لنا ان احنا كل يوم نتصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الخير لكثيرة هم أبواب الخير كثيرة جداً التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميت الأذى عن الطريق وتسمع الأصم. هي تبلش شحبا، وتسمع إيه الأصم، وتهذ الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع الأهفان المستريح، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. نشرح حتى الأخير اللي إيه؟ كده. ما ماربش هذا الكلام؟ تسمع الأصم، وين أحد ما بيسمع؟ واحد من بينادي عليه. تو أنت تعمل إيه؟ يا فلان فلان بينادي عليه. يبقى بينا جازم والأخير بصدق. طب تعمليه تاني؟ لو واحد ما بيسمعش لو قدرت تجيب له سماعه اذان هديه كل اللي هيسمعه بعد كده في ميزان حسناتك خصوصاً لما يكون تسمع وطيع لا وقبلها مش تجيب له سماعة يسمع بيها امريكا جاكسون لا <تصفيق> الله يغفر لا تجيب له سماعة يسمع بيها قران يسمع بيها احاديث لو جبت له السماعه يبنتك انت كده ايه بتسمع الاصم ولك صدقه بكل ما يسمع لو سمع أهيات الله من ا ل ياء كله بيتحسب في ميزان حسناتك بالاستماع تخيل سبحان الله طيب وتهدي الاعمى إنسان فقد نعمة البصر وفاقد نعمة البصر يجزل الله له العطاء في الآخرة بل وفي الدنيا حديث البخاري المول النبع سبق له من أخذ الله حبيبتي لهم عليه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة يا سلام شوفت أدب فينه لا تعمل أبصر ولكن تعمة القلوب التي في صدوره يا مناس فقدوا نعمة البصر ولكن لم يفقدوا نعمة البصيرة حياتهم كلها بيت ربنا. ويا مناس عندهم نعمة البصر ولكن ليس لأندهم نعمة البصيرة حياتهم كلها في الملاهي وأمام الدش والتكفاس ولا حول ولا قوة أخرى بالله. اللي بعد كده يا شباب وتدد المستدل على حاجته واحد يقول لك مثلا إلا هو المسجد فيه تقول له تعال يمين شمال فوق هذا هو المسجد واحد تاني يقول لك إلا الخمانة فين؟ هتدله؟ لا هتزله <تصفيق> <تصفيق> طبعا ما تدلش واحد يا ده صح لا لأنك لو دلته اللي هو هيعمله دلوقتي يبقى في ميزان إيه؟ سيئاتك واحد بيسألك السينما الفلانية فين؟ ما تدلوش؟ فميزان؟ انت ممكن لو قالك السينما الفلانية فين؟ دله على المسجد يخش لما يوصل عند المسجد يقول لك الله أنا راح للسينما قوله تعالى خش الجنة سينك بالسينما صح لا اه الدعوة ليها فن يا جماعة سبحان الله طيب وتسعى بشده ساقيك مع لهفان ومستغيث واحد حصلت له مصيبة ولهفان ومستغيث يا فلان الحقني يا فلان الحقني لما تجري وتلحقه بصدق خدت بالك واخر حاجة وتحمل بشده ذراعيك مع ضعيف إنسان ضعيف بيشيل شيلة تقيل مش قادر لما تشيل معاه أو تشيله له لك بها صدق حقي يا جماعه ابائنا واجدادنا هم اللي كانوا وعيشين الكلام ده اكتر مننا صح ولا كان الناس كده مجتمع كان الناس كلها بتحبه بعض كان الجيران يا جماعة كان ما فيش حد فيهم أبداً إلا هو عارف جاره بل متعشه ولا لأ كان ليمكن حد يكون جاره جعان إلا ما نسمي بعته الأكل صح الله النهاردة بتبقوا ساكنين في عمارات الجار ما يعرفش يمين اللي ساكن جنبه أسل زمان كانت سبحان الله أذكر حتى يعني الحاجات زي أنا حضرتها بنفسي أذكر كانت أم الله الحمام لما دوت بغتابها كده وإن حاجات تخصيلة كده حاجات يعني واحد في يت يا ابني اطلع بالصحن دوت مثلا ملوخيه بس امزه و تقول لي اطلع بصحن ده لم فلان ام يعني ايه فمزات سبعة اطباق كده ولا بتاع فمزات تطلع سبحان الله تجد ان انت تبقى طبقة واحده ويجتمع في بيتك سبعة أصناف تودي طبق ملوخيه ترجع ببابا تودي ملوخيه ترجع بمحشي والله العظيم صفقة حلوه ده انا بس <تصفيق> جرب وادعيه فمزات تبعت ملوخيه ده رز سبحان الله بس طبعا ما بتبعتش وترجع كده ما بيحصلش يعني <تصفيق> يعني الناس ده حافظينه سبحان الله فالمهم في النهاية يا جماعه تلاقي الخير كتير قوي وكانت الناس بتحب بعضها فلما بينظهرش ليه اصل مريض الكل يروح يزوره فلما ماله اصل مديون الكل يجمع له فلوس كانت الناس ديت سبحان الله كان عندها محبة وعشان كده ربنا كان بيكرم الجيل ده اكرام اعجب من الخيال طيب اسمع الحديث ده بصعر ما صدر يا حبيبي احنا قلنا عليكم يا ما فاتش الساعه ربنا يبارك <تصفيق> أبو يعلى خاص بنا. في الموضوع ده مهم جدا جداً يا جماعة. ولذلك نفسنا نحس بالايه بالمعاني الجميلة اللي في الأحاديث دي صدقات المفقودة دي. احنا عايزين كل واحد يركز على ايه اللي ممكن يعمله ويقدمه للناس من حواليه عشان يسعد الناس وهو اللي يسعد قبل الناس. سيدنا أناس حديث هو أبو يعلى وهو حسن لغيره. قال حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم بحديث فما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام أجد من فرحنا به. سمعت الكلمة؟ سوينا كده. فما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا بهذا الحديث إيه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمنة لا يؤجروا في إماطة الأذى عن الطريق وفي هداية السبيل تدل واحد على الطريق وفي تعبيره عن الأرتم وفي منحة اللبن هتقال لك إيه تعبير عن الأرتم تعرف في ناس ربنا يعرف عن جميع المسلمين لما يكلم ما بيعرفش يوضح الكلام بتاعه بيتأتأ أو عنده لبغة أو عنده عيب فتسانه مشكلة عنده فتسانه طيب عرفش يتكلم لما انت تسمع منه هو رايح يشتري حاجة الرجل مش فاهم منه حاجة تقول له ايوه يا ولد انت تفهم وتقول الراجل ده هو عايز كذا مجرد ان انت تعبر عن الحاجة اللي هو عايزها لك بها اجر يا سلام ويدخل في هذا المعنى ايضا لما تترجم لواحد واحد غريب جاي بيشتري والرجل مش فاهم هو بيتكلم انجليزي وانت والداني بالبقاله مش فاهم منه اي حاجه خالص تقول انت تعمل ايه تقول له هو بيقول لك كذا فيوجد حاجه ومن ذهب لك بها ايه بفضل الله. وفي منحة اللبن او منحة اللبن منحة اللبن ان انت تجيب مثلا عندك شاة او عندك عسق الله بقرة او جموسة او غير ذلك تحلبها وتبعد شوية لبن وانه كانت بتحصل في عهد النبي كثير صلى الله عليه وسلم في ايه الثانية جمعنا مع الصدقات سبحان الله حديث من البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه شمس اهل مع الصدقات الثانية قال يعدل بين اثنين صدقة تعد بين ايه بين يكون لك بيها ايه صدقه يعيد الرجل في دابته فيحمله عليها او يرفع له متاع كلام ده تلاقيه اكتر فين في الارياف والصعيد واحد طالع كده بالدبه بتاعته مش عارف تقوم انت تساعده تحط له هنا كده يقوم عليها طلع فوق الدبه لك بها صدقة طب بعد ما طلع يقول الله يبارك لك بقى يا وين الشنطه تقوم ناول الشنطه يبقى لك بيها ايه صدقه سبحانه وتعالى لما تسلم على واحد سلام عليكم ازاي حسن ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك إذا كلامك مع الناس دعاء كلامك مع الناس ايه؟ دعاء شو بده وبكل خطوة يمشيها الى الصلاة صدر يعني وأنت جاي دلوقتي الصلاة العشاء لك بكل خطوة ويميط ويميت عن الطريق صدر طيب اسمع بصلاة قتانية رأي سفر عن البراء بن عازم حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من حماني لبن أو ورق أو أهدى زباقا كان له مثل رقبا وفي الواية كعدك نسمة اللي يعمل حجم الثلاثة دول يا جماعة كأنه أعطك رقبة ويكون في مزار حسناته إيه هم الثلاثة؟ من منح منيحة لبا يعني إيه؟ جاب شابة الشاب نفسها ورحمة ديها هدية للناس اللي جمعت فضل يا جماعة احلبوا واشربوا منها للمنهار دي هدية منه خيال سبحان الله أو ورق ادهم مبلغ من المال فبزاق اللي هو الفضة اللي هو الفضة يعني الدراحل. فأزوج دنانير أو أهدى زقاقا يعني إيه؟ يعني أرشد الإنسان إلى طريق واحد بصنع طريقه وإيه أهدا للزقاق الطريق بتاعه فهمت الحديث الثاني بقى يوضحه واختصر حديث سماه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من منح منحة يعني إدش أكذا للناس عشان يحلبوا منها غدت بصدقه وراحت بصدقه صبوحها وغبوقها الصبوح هو الشرب في أول النهار والغبوق هو الشرب في آخر النهار أنت تبتلسة ترى يحلبوها الصبح ويشربوا هذه صدقة بالليل صدقة ثاني يوم الصبح يبدل الصدقات شركانا معاك صدقة جارية بفضل الله عز وجل من ضمن الصدقات من ضمن الصدقات من أنظر معصرا وتقريبا للنهاردة تسعين في المئة من الأمة ما أصر صح الله ربنا وسع رسالهم بسيطة جميعا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث روى مسلم من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظل طب أنظر معصرا معروف أنت سلقت واحد فلوس دي وقت الأداء الاداء الجزئي ماعوش هو فعلا ماعوش معذور فانت تقول له ايه نطلب إلى ما ميصر طيب نزود لك شهر كمان فازاي يبقى في ظل 10 رحمان واللي أحسن من ده كله أو وضعه عنه حاسس ان هو مش ما عندوش كده خلاص يا سيدي انا مسامحك مش عايز فلوس خالص فازاي يكون في ظل 10 رحمان مش كده وبس ده يكون من أوائل الناس اللي هيكونوا في ظل 10 رحمان لأن في رواية الطبراني قال صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يستظل في ظل عرش الله يوم القيامة لرجل أنظر معصرا أو تصدق عليه يا سلام يبقى ثلاث حاجاتها تكنيهم هقول لك عليهم برأس أول حاجة لما تنظر المعصر تكون في ظل عرش رحمة ثاني حاجة تدخل الجنة إيه على كده؟ حديث رواه مسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل لهم ما كنت تعمل؟ نبي كذا رجل مات، إنه رجل مات فدخل الجنة. فقيل لهم ماذا كنت تعمل؟ نكت الجمرين. قال إني كنت ضيع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز في السكتة أو النعطف. كنت أنظر إيه؟ المعسر. كنت أبعد الرجmen بتوعه يجمع الفلوس اللي أنا للناس. وأقول له لو لقيت حد معزور، ما تكبش منه حد. فقال فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. الحاجة الثالثة ودي من أحج من الأشياء وعايز الباقى بسمع الظفر. صلى الله عليه وسلم حديثك من أغرب وأجمل حديث السبعتان حديث رواء أحمد بسنة صحيح شو بقى المفاجأة في الحديث ده والثلاث والثلاثة اللي البعضين والثلاثة منطبضين ببعض يقول صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة يفسر أنت قد تستلف مني مين جدي فديدك مين جدي أنا كده بمجرد ما تديني ال100 جنيه هاخد التصدق بخمسين جنيه بدليل حديث جاي دلوقتي تسمع حلو كده طيب وكل يوم يعدي انا مديك مهلا قد شهر كامل كل يوم يعدي يتحسب لي كاني تصدقت بنصف المال يعني انا ايه بكره يتحسب لي كاني تصدقت بخمسين جنيه بعده تصدقت بخمسين لحد ما يعدي الشهر عد الشهر وبتطلب منك ال100 جنيه اللي انا لك. قلت له والله مش قادر نظره ان ما قلت لك شهر ثاني الشهر الثاني ده بقى يتحسب لك في كل يوم كأنك تصدقت بكل يوم بمئة جناه مثله صدق خاتب لك؟ طيب لا عفوا دينا اللي رضعت هنا طيب نرجع لحكة سؤالتي معلش بس من صدق صدق صدق من أنظر معصيرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل الدين. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدق معنى إيه؟ إنت ستبقت مني مئة جناه كل يوم يعدي علي أنا بديك شهر لشهر من... عشان تردلي فلوس كل يوم يعدي كإني تصدقت في كل يوم بمئة جنين جمعات أداء المال ده اللي هو بعد شهر قلتني معيش نظرة إليه ما يصار أو إليك خلاص لاشي لما إيه بقى في نظرة إليه ما يصار الشهر اللي بعده كل يوم يعدي كإني تصدقت في مدين بمئتين جنيه هكذا لك؟ طيب اسمع الحديث اللي بعد كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض قرضا ومس الا كان فصدقتها مرة معنى ايه جيت اددتني ماشي يوم مديتك الفلوس كاني تصدقت بنصها ماشي رجعتلي الفلوس بعد كده كل يوم بيعدي كاني تصدقت بكام ب جنيه بنص اللي فات عشان نجمع بين انا عايز اوضحها لك أكتر. انا جيت انت استلفت مني بنص الحديثين هنجمع بين ماشي انا جيت سايبتك 100 يوم ما اديتهولك لسه مديهولك يوم الفلوس ماشي كأن تصدقت بديه بخمسين كل يوم بقى يعدي بعد كده ليه يجري مية جنيه كل يوم تصل صدقة وصلنا للشهر عادة هنبدأ شهر جديد واضح يبقى كل يوم بيتحسب ليه ميتين جنيه صدقة ماذا بديه؟ والذي قال صلى الله عليه وسلم إن السلف يعني القرد يجري مجرى شطر الصدقة ده في يوم ايه؟ يوم ما بتدفع فيه بنك في الدنيا ممكن يديك فايتا ميتين في المئة ما حصلش؟ شو بقى؟ شو بقى المنح الرمبنية في هذا الحديث سبحان الله؟ وهذا كان واحد من أبناء الصحابة اللي هو قيس بن سعد بن عبادة. في يوم من الأيام مر وكانوا مروا بدعما، فمن أشح هذا عايز يشوفه خارج؟ في جماعة، فين أصحابه حبيبه؟ قالوا له والله كل الناس بدنا لك فلوس، فخيفين يقول لك مكسفين. قال سبحان الله أخذ الله مادا يمنع الإخوان من الزيارة، ارسلوا من يبلغ الناس أني قد أسقط الدين عن كل الناس. في اليوم ده من كتر الزيارة السلم بتعب قصر نرص الدواء يقول كده سبحان الله طب ايه تاني من صدقات الشباب في خمس ديار فضلين كده نفقت الرجل على زوجته وأولاده يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا انفق الرجل على اهله نفقا وهو يحتسبها كانت له صدقة حديث تاني من صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة يعني في عدك رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك سبحان الله ايه تاني من صدقات الجماعة رجل أعراب جاء إلى النبي حديث رواه أحمد والنسائي بسنة صحيح فقال يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به فقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أن ذهب سلة الحب ولو أن تفرغ من دلك في نائ المستفيد ولو أن تلقى أخاه المسلم وجهك منبسط إليه ولو أن تنسى الوحشان بنفسك ولو أن ذهب شسا معنى الكلام ذي بيقولوا ما ذحت قش المعروف اعمل أي خير بين أذرق عليه ولو أن ذهب سلة الحب واحد مع حب بيحط بدل كده ويجيب ماي أو بيقضي بأي بي مصلحة فالحبك القصير روحك انت ميديول وصلة الحب من عندك لك بها أجر وصدق هتبالك تاني حاجة ولو ان تفرغ من إنائك أو من دمك في إنائ المستقبل عندك باية دي كده جارك ما معندوش حطت له شوية باية لك بها صدقة ولو ان تلقى حقا وجهك منبسط تبتسم يعني ولو ان تنسى الوحشان بنفسك في واحد ببقعت في الوحيد في بيت كده وحسس بوحشك حسس بخوف مرعوب مدائي مخلوق لو رحت وأزلت وحشة لج بها صدقة ومن الأعجيب الغريبة التي قرأتها إن في مدينة فاس في أعيان موقوفة بيصرف منها مرتب شهري للرجل يسمى مؤنس الغريب مؤنس غريب مش واحد بس ناس كتيرة جدا إذا ده مؤنس غريب وده مؤنس غريب لما يحس إن في حد قاعد وحده ومدائن فهو وحشة يبعته ويرض ويقعد معه ويأخذ بهاي صدقة ولهم بهاي أيضا أكل طيب ومن الصدقات إن أنت تتصدق على هيك المسلم بالنصيحة أنا بقول لك الله فيك. أنا عايز أعمل كذا أو كذا إيه رأيك؟ تنصحني بيه؟ والله هنصحك بكذا والنبي قال كده كما عند مسلم حق المسلم على المسلم إيه؟ ستة ست حاجات كان من بينها وإذا ستنصحك فانصح له لكن في رواية جميلة أو عند أبي دول بسدد صحيح النبي قال لك إيه بيخوفك بقى من حدة النصيحة ديه اوعى برش مسلم قال صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرجد في غيره فقد خانم و أحب بقول لك إذا إذا دي ولا لجنبها إنت عارف إن الجنبها دي أيلة لسول تقول لأشتر لجنبها فأمزه ديه عشان تطلق فقد خان عيازا بالله ولذلك لما تزوج سيدنا جابر بن عبدالله إذن حصل النبي نصح رغم إن جابر لم يطلق نصيحة قال هل تزوجت يا جابر قال أشأل يا رسول الله قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكه صلوات ربي وسلامه عليه وتتعدى الصدقات يا جماعة المين للدواب والطير كما أخبر النبي في الصعيد قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة سيدك عمر بن العاص فاكن لما كان قاعد في مصر وحب يمشي يرجع تاني كان عنده يعني خيمة فجيه ينزعها فالجنود قالوا له مش هنقدر ننزعها لأن فيه حمامة باضت فوق الخيمة ومش عالفين يعني يعني باضت ولم تفرخ لخنا قال لها لا تزعلوا طائرا نزل برحاب المسلمين دعوها حتى تفرخ ويطير أفراخها وصارها في النهاية فمن ضمن إقامة عد في الأرض سميت تلك المدينة بمدينة الفستاذ نتيجة الفعل الجميل ده عمر بن عبد العزيز من بين أبواب الخير اللي كان بيعملها كان يقول ائتوني بالحبوب وابطلوها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين ويخبر الحبيب المصطفى كما عند البخاري أن امرأة دخلت النار في هرة في حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل خشاش خجاج الأرض وفي المقابل كما عند البخاري غفر لمرأة بغي سقط كلبا ما فقط ما عملتش بكده فما الظن بمن يسوء لقملا في فميتين أبغر ملا يا جماعة يا جماعة الناس دية الفقراء واليتامى والأرامل لهم دولة القيامة يوم القيامة يوم اليوم يحشر الناس حفاتا عناتا غرلا غير مختونين والشمس تدنى فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك والناس بطفيد في العرق عياذا بالله تقرق في العرق منهم من يبلغ العرق إلى كعبين إلى ربتيه إلى حقوي ومنهم من يرجع العرق الجامل والناس وقت قرب وشدة لا طعام ولا شراب ولا ظل � في عز المآسي دي تلاقي يتيم نازل في أرض المحشر واخد ايدك وداخل بيك الجنه يا سلام تعرفوا على الناس دي على اليتامى والفقراء والمساكين ربنا يحفظنا ويحفظكم العبادة نفسها جماعة قد تكون صدقه انت بتعد على كده النبي كان بيصلي بالصحابه خلصوا الصلاه واحد من الصحابة كان متخلف فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فالمصلي معه فقام أبو بكر فتصدق على هذا الرجل اخر معين او اخر ثلاث انواع من الصدقات قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يشرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله له مثل ما تصدق حديث عند أحمد سببا صحيح واحد كسر لك سن ففأ لك عين كسر لك دراع عورك كل ده نهونية صح الله فلو تصدقت وسامحته يحسب لك كأنك تصدقت بالقدر الدين هتفلأ طيب من الصدقات أيضا والآخر حكتين المؤازرة بالجانب انت رجل صاحب منصب صاحب جاه صاحب سن تقدر تخدم أي مسلم بكلمه بالتلفون فلان جاي لك نفسه يتوصل مجرد ما ترفع سماعه يا فلان الله يبارك فيك شغالين الاخره يا لك بها اجر عظيم يا سلام يا فلان خلصنا موضوع فلان وفلان بس يكون كله في الخير ما يكونش في الشر يقول صلى الله عليه وسلم جمع عندنا مسلم من استطاع منكم أن ينفع اخاه المسلم فلينفع فمذ وفي الصحيح أنه كان ياتي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم السائل فيقول النبي لاصحابه إشفعوا فلتوا لو ما معش فلوس إشفعنا عند حد ممكن واحد يجي يطلب منك مثلا مثلا سلفة طلتو منك لين عشرة جوز. طبعاً ما عيش. عند أخي غني. ما عف لو أخي آخر فاضي ما عايز جوز. يبى أنت شفعته عنده ودال فلوس وحسب في ميزان وفي ميزان من دفع هذا المال. هو داتكت المنصب. آخر حاجة المساواة في الحقوق والتصدق بالعرض. كان علبة نزيد النحارثا بطلع عنه عن النبي. وعند يعني سبحان الله كان عندما حط النبي على الصلاة فقام كل واحد يدفع على قدر تقطه هو احني كان فقير ما فقال اللهم انه ليس عندي ما أتصدق به فاللهم اني قد تصدقت بعرضي على كل من له من خلق كل شتم في اللي شتمه وضربه وأزال وعمل فين عمله أنا مسح فمزق فقام النبي وقال له يا أمة قد قبلت صدقته وفي دواية أبشر فولده نفس محمد بيده لقد قتبت في الزكات المتقبلة والحقيقة لم على صحته في ففي هذا المقام يعني أنا أشهد الله عز وجل أمني أكلم عن نفسك أمني قد تصدقت بعرضي على كل من خاض كل من قال في حق أي كلمة على وجه الأرض سامحه لله والله عز وجل أولى بأن سامحنا جميعا لا أريد أن أطلق من ذلك لكن أنا معه المعاني الجميلة يريد نحسها معلش الله سنوارضة ممكن يكون في إيش رائع سبحونها بس كان مقصود أن نحن نوصل المعاني الجميلة يريد نحسها لأن المعاني دي لو حسناها هنحقق أجمل أمليا نتمنى أن تشيع روح المحبة والأخوة في هذا المجتمع صدى الله وعلى المنمين محمد وعلى الله وسلم والسلام. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية ونسأل الله أن يعلمنا ما جهناء وأن ينفعنا بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته